نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور وسياد أعمارنا إنه ميّه الله سلام الله ومن يبلي بلا هاذي له وأشهد أن لا إله إذا الله وعده لا شريك له وأشهد أن الله عبده ورسوله وبعد فدرس الليلة هو الثاني من جروسنا في ذلك الأحكام مبينة فقفتها كباراً ما ضرب الأمر وما فعلته عن أمري وإننا ما أخرنا عن شديد إلا شديد وما أخرنا عن عظيم إلا عظيم والمرض مقبول كما يأتي بعض روايات عن نبينا صلى الله عليه وسلم ما من شيء احبه الى الله عز وجل من العدو وهذا ثابت مسجد يصعي من امام مسلم فالمؤمن يعبر ويوضر فالمسلم يعبر ويوضر تألم الله وحسبكم انكم بإذنه سبحانه وتعالى أفصلكم من الأذن ومن الثواب ما كان منكم مجارف ما من فعل إلى مجالس العزل وهذه الأوضاع نضع عليكم إن شاء تعالى فقد جاء في بعض الروايات عن اللينان صلى الله عليه وسلم جمع حتى رجلاً ألباني رحمه الله تعالى وأزل من المسوبة الذي يقول صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. من خرج في ظلم العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع فأسر تعالى لي ولكم الأجر والمتوبة و الله تعالى آلا وآلا وبد الله سبحانه قد وقفنا حديثنا عند ذلك الشرط الأول لشروط بيه وذكرنا السلمة من الله تعالى الشرط من شروط البيع هو شرط القرابي لقوله صلى الله عليه واله وسلم إنما البيع عن ترابي وكنا قد قدمنا عند ذلك طوع او ضرعي متطلبه لهذه المنحه ويسقط شرط القرابي حقا ويسقط شرط القرابي بحق وجود إكرار المسلم على البيع بحق الشعير جحق دائمي ماذا؟ فمن كان عليه دين أكره أكرهه على البيع ما عنده ولا يشرد طراله ماذا في حقه؟ وذلك لحق ماذا الشرع لأن حق الشرع أغلب على حق ماذا من حق العبيد؟ فإن كان من حقه فهد أن يرضى أن بيعني فإن هذا الحق يسعد لحق مالانة لحق الضيء سبحانه الله فنقول سيجب الإكرار المسلم لحق وإن هذا الحق إقراه للبيت أو إكراهه لدفع الضرر عن غيره كأن تكون أو كأن يكون بيت شركة ما بين رجل وآخر فانجلال أحدهما عن البيع قد يضر بماذا؟ الثاني فعندئذ قد يكره بحق ماذا؟ بحق أخيه بحق أخيه ذا الفرع الأول هو إكرار المسلم لحق ثانيا أو ثانيا وإذ جمّى البيع إكرار هل يجب تسخه؟ أم ماذا؟ يعني إن أكره مسلم على بيع بيته او بيع شيء مما ينبق هل يقرأه عند عندئذ هل يسره عندئذ فاسر هذا البيع اذا سبت الإكرار بحقه لمعنى أن هذا البيع صحيح ام ان البيع فاسد؟ وما عنده الجارة البيع صحيح البيع صحيح هذا البيع فاسم لماذا فاسد؟ هذا هذا التراضي شرط صحة البيع دعم هو شرط صحة فلذلك عليك أن تفرق بين شروط البيع والشروط البيع شروط البيع والشروط البيع وهذا سيأتي ذكره وهذا سيأتي ذكره وهذا شرط صحة إلى الفرع الثاني هو ويغرها مسلم على البيع جاز فتخه لأن التراضي شرط في الحكي. طب أين الدليل على أن التراضي شرط في الحديد؟ ما تقوله يا إبراليون؟ فجأة ظهر الضرار. أظهر الآية نصاً مما نقول الآن من أن ضراري شفته حنا. إنما البيع هو صريح الآية فيها دلالة. لكن الحديث دلّلته أيضاً. أصلح بين حفر صحة البيع في ماذا؟ في شو ماذا؟ ضراري. تمام؟ هنا نفرق بين أمرين يا العلم أنفسكم. بين شرط الصحة والإفزاء وشرط الكمال صحيح؟ الأصل في كل شرط جاء في الشريعة أنه لماذا؟ مصحة وإنجاة لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يتوضع إذا هذا شرط ماذا؟ شرط صحة فلا تكون صلاة صحيحة إلا أنه؟ إلا أنه توضع تمام؟ فهذا شرط صحة شرط صحة وإجزاء تمام؟ أو شرط مثال وهناك شرط للكمال وهناك شرط للكمال مثال والله لا يؤمن والله لا يؤمن من نام شبعانا وجاروا إلى جواله هذا شرط كمال أنصحا كما الرجل لم يزل مؤمنا ولكن إيمانه في ماذا؟ في نقص بسبب ماذا أنه نام شبعانا وجاهد الواري جوعان ما الدليل على أن هذا الشر نزل من الصحة إلى الكمال الأحاديث المتطلحة بأن الإيمان لا يزول إلا بالدواري ماذا أصلي أن الإيمان لا يزول إلا بالدواري أصلي فأرجو أن تكون هذه القائلة مفهومة أن الأصلي في كل شرف جاء في الشريعة فيه. الإسلامية أنه شرط من ماذا؟ بالصحة والإجداء إلا أن تأتي قرينا فتنزل بها الشرط من الصحة والإجداء إلى ماذا؟ إلى الكمال هذه واضحة؟ هذه واضحة؟ يا أليس يا أليس إليس الكمال إليس يا أليس تدور صحيح فقلنا أن الأب في كل شرط أنه من الصحة والإمزاء إلا أن تأتيه قليلا تصرفه فتنزل به لملة إلى رزم الستمال هذه القاعدة مذهمة مذهمة وإي فهذه القاعدة هاملين نعم يعني العمل ليس صحيحا يجزئه فإن فات هذا الشرط لا يجزئه إذا قالوا امان صلى بغير وجود تزيروا صلاةه ان تلزموا يعادلون فايش تلزموا ان يعيدا عن الصلاة لشرط الصحة لتقضي لشرط ايه؟ الصحة نعم إذا ما بيش من الشرط لو قال الشرط الطرابي شرط كان هاجي فرص الزر إذا ما حدوه بيش الاوراق إلا الخيار الخيار <تصفيق> هو الذي اعتقد الخيار البائع تمام هذا انه رضيا تمام هذا انه رضيا طيب هذه هي أي الشرط الثاني مشروط بِي أن يكون العاقب أن يكون العاقب جاهز التصرف أن يكون العاقب جاهز التصرف. فيُشترط لصحة البيع والجائب أن يكون البائع والمشتري جائز الصور بمعنى أن تجتمع فيه بمعنى أن تجتمع فيه. أو بعث بمعنى إما أن تستمع فيه أو بعث أوطاج، أن يكون حر، ودلالة هذا الشرط من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. من باع عبدا له مال من باع عبدا له مال فماله لبائعه، فماله لبائعه عمي إلا أن يشترط أو أن يشترط رب المفتاح ومعنى الحبيث إلا أن يشترط ماذا؟ سيده فلو أجاز سيده وتصرفه فصار البيوت فهي حديث وهذا الحديث صحيح اشترى بما ما اشترى من الحرية صحيح لأنه لم يصح بيع العبد إلا بما إلا بأمر سيده وإلا بإرث سيده بقوله إلا أن يشترقه المذاع وإلا استثناء وَخُذُوا قَاعِدَا فَاللَّمَكَ اللَّهُمْ الاسْتِثْنَاءُ فَرْعٌ مِّنْ أَصْرٌ الاسْتِثْنَاءُ فَرْعٌ يبع الأصل عدم صحة بيع ماذا؟ العبد إلا أن يشترطه ماذا؟ يبه هذا يدل على عدم إجزاء بيع العبد وعدم صحة بيع العبد إلا أن يشترطه ماذا؟ سيداً أو سيدين هذا عندنا يسمى ماذا؟ قاعدة أو هذه قاعدة في الاستثناء، هذه قاعدة في الاستثناء، تمام؟ أن الاستثناء فرع من أصل. فلما قال من باع عبد له مال فماله الباعي به إلا أن يشتريه، إن إلا الاستثناء فللاستثناء فرع من إيه؟ من أصل، إذا إياها لم صحيح. بيع الأب إلا بإذن سيده وتنبأنا هذا من أعلى صور في دولة عربية هي صورة الحصر والقصر تمام النفي للحفل والقصر والقص كمِس لا إله إلا الله نفي من عن جميع المعبودات تمام إذا هذا نفي لبيع الأب فما من باع عبدا له مال فماله لسيء لكل بيع ولكل شراء إلا أن شرطهما ماذا المكان قد يقول بعضكم جاءت الويات بأن العبيد كانوا يشترون في المدينة النبوية ويبيعون ولم نعلم شرط اتيادهم أو صرف السياد لبيع المجرائي فلماذا تجيب على هذه الشباب من عند جواب اني يعمر مع الميلو في لا هذا ممكن. بضعوا في بيض كراب اذا اشياء لا لا عند قيدك يبسنك بأجل في كل يوم الملاجهة هذا اشياء قريدة لا احنا قلنا من باع؟ من اسم جنف؟ وهذه قاعدة عندك تسباعنا من اسم جنف واسماء الأجنات من صيغ العموم والشمول سواء كان أجير أو لم يكن أجير صواء باع شيئاً عظيماً أو باع شيئاً فقيراً تمام؟ فمن فرق فقد تهتك لأن الحديث قال من باع؟ فهذه قاعدة وأرجو لهذه القواعد يعني تجعلها جزاءك لأنه ينبني عليك عليها ماذا ثقل وعلم فأحاطتك بهذه القواعد وهذه آل الكليات معناها أحاطتك بماذا بالمسائل لأن هذه آل القواعد التي تنضبط بها المسائل ها ما عندك قل يا محمد وعلم محمد الخبر يا أخي يعني كنت أدري أنه لا يجيب على هذا السؤال إلا هو لا لا لا هذا بعيد أخي صحيح هنا قرينة رضا سيده قرينة ذهابه للسوق قرينة على ماذا على رضا سيده عودت عودته بالبضاعة إلى سيده أو بالمال إلىه مش كل هذه القرائن تعتبر قرائن على رضا ماذا على رضا سيده على رضا سيدي وعلى ابنه وإلا كيف ذاهب وذاع وعاد بالذراع وعاد بما كل هذا تعتبر يا إخواني القرين محكمة وأرجو أن تتنبوا لهذه القاعدة القرينة محكمة ما الدليل على أن القرينة محكمة لما غيب بعض اليهود مسكح ييذ لأخه وقال النبي صلى الله عليه وسلم أين نسكت ياه؟ قالوا أذهبت الحروب والنفقات قالها العهد قريب والمال كثير هذا المال الكثير لا ينفذ في عهد الناس فاعتمد هنا على ماذا؟ على قرينة قرينة الزمن وقرينة كثرة المال فلم يعتبر بما قال رجل بل وكذبوا بهذه قرين وعاقده وضربه حتى نطق بمكان ويعقوب قال بل سولت لكم أنفسكم إيه بقرين ماذا القميص فالقرين هنا محكم مع أن سيده أذن له بقرين ماذا بقرين ذهاب وعودته وذهابه بالمال وعودته بالزواج وكذا وهذه تعتبر قرين على ماذا على اشتراك السيد إذا قل وجواز التصرف يكون بماذا بوجود صفات الأرض فذكرنا الصفة الأولى وهي الصفة ماذا الحرية الصفة الثانية أن يكون عاقلا لأن المجنون لا يصح له بيعه. لعموم قول الله النبي صلى الله عليه وسلم رُفع الحلم عن ثلاثته فذكر منهم ماذا؟ المجنون فإذا لم يكن جائزا التصرف والأهلية في الأحكام الشرعية جميعا فالبيع من جملة ذلك احكام صريح يعني رفع القلم معنى ماذا انه ليس اهلا بالتصرف وليس جائد من صرف المجمو ويه ثالثا الصريح صفة الثالثة البلو ودليل ذلك من قوله تعالى ودليل الذنوب قوله تعالى واذتلوا اليتام حتى إذا بلغوا نكاحا واذتلوا اليتام حتى إذا بلغوا نكاحا منهم رشدا فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم الآية وشرط رب العالمين رب العالمين لدفع المال إليه، فشرط رب العالمين لدفع المال إليه شرطين، الأول ماذا؟ بلوغ النكاح والثاني الرش. فبينا دلالة الآية على جواز بيع وشراءه أو على شرط بيع وشراء هذا السند، المال دفع المال معنائي. بيع والشراء والتصرف هبة وتبرع وكذا تمام. وفي قوله تبارك وتعالى فدفعوا إليهم أموالهم. وفي قوله تبارك وتعالى فدفعوا إليهم أموالهم. دراية ظاهرة على اشتراطي البلوغ. إن طالق. جاءت الرويات بأن الصبيان كانوا يبيعون ويشترون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. بل وجرى عرف الناس بهذا أن الصبي يذهب يشتري. تمام؟ وعمل المسلمين من النبي من عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا من أهل أن الصبيان يبيعون ويشترون وكم؟ علم ولي أمره بذلك ذلك ووضحه إنه يجب بيع الشرع هذا من أشياء جزيرة أنت خرار عرف من سمحك يا مرحب ما شاء الله صحيح لكن لو جاء يبيع أرض الزراعية مثلا أو جاء يبيع بيتا تمام لكن الشرع إذن بالعرف فرق بين أمرين اكتف هنا فستكايز بنا هذا الامر خلاص طيب هذا حق هنا يقول وجاء العرف للتفريق بين ما بين تعامل الصديق الاشياء اليسيرة فطعام اليومي ونحو ذلك انت تجد هذا عند العرف لم يجي ولد يفوق خمسين جنيه مثلا من باعك في بعض الباعين مفيش ولد تمام وأنا كنت أجل مع رجل فعلا جاء صبيبي يرشيرين ديني قال أنا عايز أخوك يرشيرين قال ما فيش ولا دروس فأنا بقول له يعني تحكى على الله ما انتهى عندك قال لا يعني هذا الصبي ممكن يأخذ بالمال وهي ويفقد بعضا وكذا قلت له هذا له وجه في الشرع هذا له وجه في الشرع فعلا وهذا موجود فعلا عند بعض الباعث الزاق فالعجل الصبي الشري حاجة يزيرة إذا عالم إللي شريحة عظيمة إنه روحه روح حد روح كبير تمام وفي البلد فلا جرى العرف على التفريق بين الأشياء اليسيرة كشراء بعض الطعام اليومي وأنه ذلك والأشياء العظيمة فلا بيعه في اليسير طيب نحن هنا قيدنا مطلق الآية صحيح يا إبراهيم. تقييد هل يصح تقييد الشرع ولا بشرع؟ العرف هنا يصلح تقييدا. دليل أسماء لما إلى النبي عليه والسلام يعني من المال هذا يرفع العرف. هذه أسماء ذين نعم هذا صحيح. آه. جريان بي بي بي بي بي. هذا هو اللذيذ. جريان عمل المسلمين. كان في علم في المدينة نبوية الصبيان انشترونه. فجريان عمل المسلمين على هذا بغير نكيل من الشرع عليهم. فيعتبر ماذا؟ تقيداً لمطلق له. لا. فنقول جرى العروج. وعمل المسلمين على استثناء الأشياء له. اليسيرة. تمام؟ فعلا هذا مفهوم فهم الآية إخواني يعني الحلوث على فتفهم وإبقاعوا ليهم أموالهم هل تفهم لنا أن ولي المال أو وصي اليسيم لا يعطيه مالاً بالمرة يشتري أو يديه؟ هذا ما يفهم من الآية ما أعتقد أن أحداً منكم يفهم من الآية هذا يعني هل تفهم من الآية؟ فتفعوا ليهم أموالهم أن الوصي حبث المال كله عنه ولا يعطيه شيئاً؟ على هذا تفهموا من الآية ما أظن أن أحدا يفهم هذا. لما الذي يفهمه فتفاول لهم أموالهم يعني ماذا؟ يعني أرثيتهم يعني أموالهم العظيم الضخمة كالأراضي، كالبيوت كالعقارات. لكن المستذن ماذا؟ كانوا يعطيه مصروفا في يديه يملك منه أو يعطيه مصروفا يعني يستمتع به صحيح ويرفع الناس به. هذا مفهوم الآية. صحيح، تمام. فما أظن أن أحدا يفهم من الآية أن الآية فيها عموم أو فيها إطلاق بمعنى أنهم لا يعو في كل أحد. هذا ليس مفهوما من الآية. صحيح. طيب نقول. وينصر هذا وينصر هذا مفهوم الآية فيك. إذ لا يفهم أحد. من الآية أن اليتيم لا يأخذ من ماله شيئا على الإصلاق أنت يبلغ إنما المقصود بالأموال ها هنا هنالأموال العظيمة الضغمة كالعقارات والأراضي والأرصدة ونحن ذلك طب انت ذلك قلت مال يثير ومال ضغط صحيح؟ فكيف تحكم عملية إن هذا يسير وهذا ضهر؟ بالعرض طيب وهذا الذي قاله إبراهيم وإن سبق به تمام؟ كيف نحكم على أن هذا المال يسير وعلى أن هذا المال إيه؟ فمثلا عشرة بنيات كانت في زمان سابق عبد مال إيه؟ عظيمة هذه كانت مرتب وزير طيب. لكن اليوم مثلا ممكن عشرة جنيهات ما تسوي شيئا عند بعض الناس صحيح؟ عند بعض الناس فيعتبر هنا لابد من وضع قاعدة محكمة في مسألة اليسير والعظيم من المال تمام؟ حتى نسمي هذا عظيما وهذا يسير إذا القاعدة هنا ماذا؟ نقول والعرف ضابط في تحديد اليسير من العظيم اليسير من العظيم من المال ما الدليل على أن العرف ضابط هو الحديث الذي ذكرت وخذوها قاعدة وليفكذ منكم من يريد أن يفكذ قاعدة ومثال عليه قاعدة هامة جدا ولذلك دائما نأذكرها وأجنزل عليها هي قاعدة ماذا وكل أمر جاء به الشرر من غير حد وكل أمر جاء به الشرع من غير حد ولا ضابط فحده وضابطه العرف والدليل القاعدة ودليل القاعدة من حديث هن رضي الله عنها أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أبا ستيان رجل شحيح أفآخذ من مالي بغير علمه إن أبا ستيان رجل شحيح وأرجو أن تتنم الشوح ليس معيبا إنما البخل هو المعيب حتى يعني لا يكون في صدرك شيء من فحابين جليل كابما كابس كابس الفرد كبير يا رب الفرد كبير تمام البخل أعم من الشخص البخيل ممكن يبخل حتى من أشياء التي ليست نادرة يبخل حتى من أشياء التي لا يغرم فيها شيئا ومنه قول الشاعر: قد ترغيس على نفسه وليس بباطل ولا خارج ولو جاء لتقديره لتنفس من من خر واحد هذا الظروب ومع ذلك فهو ايه فهو يمسك بخلا ايه وفعلا لو نظرت بأمر البخيل، تجد ممكن ينتفع لأشياء لا قيمة لها حتى أن بعضهم ينتفع يمسك على العملة حتى يذهب ايه زمنها وتصبح ايه حفريات لا قيمة لها وما نطلع منكم على فعلا حال بخير لوجد لو عنده اموالا على وقاكم انصور غور لكن الشحيح ينفق تمام ولكن قد لا ينفق النفقا ايه الواجب التي فيها الكفاية مثلا او فيها جن نعم معنا قول لغنيوك شو حاجز هذا يخرجنا مما نحن حسب كمان بينهم عموماً وخصوصياً رجل فتح تمام بينهم عموماً وخصوصياً عودهم إلى مسألة نافع قال لا خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف كل رجاء إن هذه القواعد إخواني يعني كما قلت تفسر وتكتب بأقلام يعني مختلفة الأقلام الحسارة مع المثال. لأن هذه القواعد يعني هامة جدا بجسمة لك كطالب هامة جداً. يعني تغليك عن دراسة عشرات المتائج تتوفر عليك من الوقت ومن الان وتخريكك من رزقة التقنيه مثلاً كانت معك القاعدة أمكنك ماذا أمكنك أن, أن تنظر في المسألات وأن تتكلم فيها لكن المقلد ما عنده منها فنقول عوجاً قال خذي ما يكتيك وولدك بإيه بالمعروف فجعل العرف حدا لما لما تأخذ وهذا والله من مرونة الشريعة من طاح التعبير فرمه لأنه لو حسد لها مبلغاً فهذا قد يكتيها هي لا يكتل ماذا لذلك هو يجيب بجواب تعم به إيه فائدة فكل امراة في كل عصر صحيح يصدق عليها هذا الايه هذا الحديث قذ ما يكفيكي وايه وولدك بالمعروف تمام بما حدده العرف أن هذا يكفي المراة وايه وهذا أمر يختلف ماذا باختلاف الزمان باختلاف الايه المكان باختلاف حال المرأة يعني من عندها 4 من الولد ليست كمن عندها إيه؟ من الولد واحد حد او كذا او كذا طيب لما هنا العرف ضابط هذه المسألة تنفعك كثيرا ما اسأل ما هي مسافة الثفاظ الشرع جاء بتحديد مسافة ما جاء في المسافة لما ايه كيف يحدد المسافة تقول بماذا بالعرف القاعدة تنفعه الكثير طيب بل العرف الذي يحدد لنا العظيم الشرط الرابع أو الوشف الرابع ان يكون رشيدا ما الفرق بين رجل والجنون نعم المرنة والساعة العقل الثانية لكن الرجل هو مقصود ان هو خطيط يعني, يعني يعني رجل السفر هي رجل الجنون مثل العقل افعش هذه المرأة المرأة شيئا ابداك شيئا هو صحيح الجنون هو ضعف عقلي تام لكن الرجل خاف بماذا بالتصرفات تمام وخاصه التصرفات المالية تمام فهذا رجل لا يمكن التصرف ماذا؟ في المال فيقال له ايه سبيل. كيف نحكم على رجل لا يمكن التصرف في المال لماذا لا لا لأنهم مثلاً يشتري أشياء غير نافعة تمام يعني يمشي في الشارع يقول رأب عن هذا الحجر وما استفه فيه أو يشتري الأشياء الحقيقية بالمال اللي العظيم بيعت شذيلة بستمية جنيه سبعمية جنيه تمام فهذا هو معنى اللي استفه او انه يشتري ما لا ينتفع به او يضره تمام او يضره يبقى نقول والتف هو عدم احسان التصرف في المال كمثل انه يشتري شيء تافه بالمال العظيم أو أنه يشتري أشياء التافهة التي لا انتفع بها المره أنه يشتري الأشياء التي لا يتدفع بها، المرض أو أنه يشتري من الأشياء ما يضره فهذا لا يصح منه بيع هذا لا يصح منه بيع طيب لبعكذا ذكرنا الشرط الثاني أن يكون العاقد جائز في الصرف استعلم وهذا سؤال هل يصح صوم المتبرجة ولا شك أن التبرج زنب عظيم قال عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صنفان من أهل النار لم أراهما نساء كافيات عاريات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة ورجال معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس أو وجوه الناس وانظر كيف قرن بين التبرج وبين ماذا وبين الذين يضربون الناس بالصياط كأن المتبرج لها أثر على الناس كأثر الصياط كما أن الصيات موجع لبدن الآدميين، فإلا التبرج موجع لقلب الآدميين، لأن المرأة المتبرجة توقع الفتنة في قلب من، في قلب الناس، فوالله إن ضرب الناس بالصيات لا من خروج المرأة المتبرجة عليهم، وقد رأيت كم من النظرة أفسد الدين رجلاً. والله هذا حدث ذكر ابن القيم أن رجلا مؤزنا كان يرتقي المنارة في بعض مساجد الشام فرتقاها فوجد امرأة تستحم وكانت على ذين الكفر فلما رآها فتن بها فنزل عن أزانه وذهب وانكحها لنفسه فأبوا إلا أن يتنصر ففعل فلما كان في ليلة عرس صعد فوق السطح فسقط فمات فخسر الدنيا والآخرة بنظرة، وقد صدق الشاعر كل الحوادث مداها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشر الشرب، الله كل متبرج إن لم يهديها إن لم يهديها لأنها فتنة فتنة فتنة على دين الناس، فانظر كيف قرن بين التبرج وبين الذين يضربون الناس بالسيات. فكيف نفزع عمل هؤلاء الذين يضربون الناس ظلما بالصياط فوالله لضرب الناس بالصياط اهوى من خروج متبرجة على من الناس نجاة من هذه الفتنة الا بالسجن فالسجن اهوى من ماذا من هذه الفتنة هكذا قال يوسف فالسجن اهوى عليه من هذه ليه الفتنه وما ادراك ما السجن تضحك ليه لا انا بس انا يعني هو بيضحك على السؤال ايه لا لا, لا ده هو بيضحك بتلبسه دلوقتي ده مش فتنه هو بيضحك على حاجه ثانيه بص <تصفيق> استنى انا كل ما ادراك ما السجن فهو ضحك فاقول يوسف عليه السلام وجد نجاة من السجن من هذه الفتنه لماذا وقال رب السجن أحب لي أحب لي فأقول انظر يقول يساء كسيات عريات لمن ذهب رحمه الله رحمة واسعة ولسمه منه فيه نصيب وأجزله الله المثوب على ما قدم للإسلام والمسلمين في كتابه الكبائر لما يتكلم عن هذا الكبير مسلم ذهب يقول إيه؟ هي المرأة تلف شعرها من تحت خمارها ستجعله مائلا كثن الجمل الذهب يقول من تحت إيه؟ من تحت خمارها فكيف لو ادرك الزهدي عصرا كهذا والله لا شك في ايمان الكثيرات كما حدثني فرنسي والله فرنسي جاء الى مصر وكان عمشي معي في الطرقات فنظر الى النساء اللاقي يلبسن الشوبينج سنتر ده وابعنا المساحيق قال يا شيخ هؤلاء مسلمات قلت له ضرب على العدوية بتاعتنا فالذل على دي مسلمة ده نحن بنعدها ربع العدوي فانظر وهو فرنسي قدم من بلاد الايه؟ من بلاد الموضة والتبرج والصفور ومع ذلك شك في ايمان هؤلاء فهي معصية كبرى لماذا لانها ليست معصية على من على نفسها انما هي معصية تتعدى الى من الى الاخرين لماذا لانها بتبرجها تفتن الناس في ايه؟ في دينهم تفتن الناس في دينه ولذلك تكلم بعض وإمة العلم من أن النظر إلى النساء في الصيام أمر يؤثر على كمال الأجهر أمر يؤثر على كمال الأجهر وانظر لما كانت امرأة كشفت وجهها في الحج وشفت امرأة في عصر النبوة والفضل بن عباس رضي الله عنه وهو من الإيمان والدين بمكان طفق ينظر إليها والنبي يحول وجه طفق ينظر إليها وهو الفضل فماذا أقول في شباب هذا اليوم إذا كان الفضل في امرأة في الحج وهي محتجبة متسترة طفق ينظر إليه فماذا إذن يمكن أن أقول لو أن امرأة من نساء هذا الزمان خرجت على شباب هذا الزمان فانتعب فأقول ما قاله أئمة العلم من أن النظر إلى النساء أمر يؤثر على كمال أجر الصائم. وأقول يا إخوان لماذا نصوم من صام رمضان إيه؟ وإيه احتسابا يعني إيه وعن الأجر إذا غرض الصيام مقصود الصيام ليه الأجر فانظر إذا خرجت رائعة متبارية تذهب بأجر كم صائم وانتبه فالوزر عليها كما أنه عليه الوزر عليها لأن الله قال وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ مع مَعَا فهي المتسبب في هذا أم لا والمسبب المباشر هذه قاعدة شرعية من تسبب في شيء كمن بشر إيه؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أشرك رجلا في حكم الغيب مع أنه إيه؟ سامع ولم يتكلم لكن اعتبر أن السامع مشارك في له فهذه المرأة التي تفتن شبابا في صيامه فترتب على ذلك أن الشباب ينظرون إليها ويضيع كثير من أجورهم في الصيام فهي أيضا يضيع من صيامها بقدر ما يضيع من صيام من فتنت من صيام من فتنت خصة إذا كانت تقصد بذلك، تقصد ذلك لأن بعض النساء تتبرز وتقصد ذلك نعم بالدليل لما يدخل عليها زوجها هي بتتزينه لا أنت خرجة إن شاء الله يبهي التقصد إيه؟ مش هو كده مش المسأل بيقول في البيت اردى وبرى البيت وردى يبا <تصفيق> هزا هي تقصد ذلك فاذا كانت تقصد ذلك يبا لشوف الحاجز لك ايه اي اما امرأة فأكرت فخرجت ليجد الناس من ايه يبا هي فعلت ليجد الناس ايه فهي جانية فكيف بمن تبرجت بل حطت عطر وهي محتجبة ورح المسجد ليجد الناس من ريح عقل فهي ايه اما ليوليه في المتبرجة ماذا يقول في المتبرجة بارك الله فيك اذا كانت ذي تعثرت فقط ليجد الناس فكيف بمن تبرجت اذا كيف وقد نزلت آية بشأن امرأة كانت تصلي في الصفوف المتقدمة من صفوف النساء فكان يرجع بعض الناس ليصلي في الصفوف الأخيرة. فانظر شوفوا وصلت الفتنة بالمرأة إلى أي حد وهو في الصلاة تفتنه فكان إذا ركع نظر إليها من تحت إذته فنزلت الآية ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا فكان بعض الصحابة يتقدم ليبعد عن هذه الصفوف النسائية من أجل إيه وبعضهم يتأخر من أجل أن ينظر إلى مدى إلى هذه المرأة شوفوا الصلاة كانت فتنة فتنة في دين على دين رجل، على دين رجل، فانتظه فنقول ان المرأة المتبرجة على خطر عظيم لقوله صنفان من اهل النار لم اراهما لساء كاسيات عاريات رؤوسهن كاسممة البخت المائلة فلا شك أن هذا يؤثر على صومها وقد يذهب بأجرها خص إذا خرجت فنظر الناس إليها فكانت فتنة عليهم والله تعالى أعلى وأعلم وبالله التوفيق